سبع، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم اكتب الجمل المناسبة تحت الصور شعرت بحزن عندما شاهدت هذا الفيلم شعرت بحزن عندما شاهدت هذه المسرحية لا تعجبني لعبة كرة السلة بعد الدرس أبداً تعجبني لعبة كرة السلة بعد الدرس أحياناً. عندي موعد مع إبراهيم بعد نهاية الدرس. عندي موعد مع إبراهيم قبل بداية الدرس.